يَنَسْتُ نَارًا سآتيكم, سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Fələmə jəāə hə أَن bürkə man fəin nərə wəman həulə hələyə, və səbəxənə Allah, rəb ilə aləmən. Yə Mousə, inə hələ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 İlə mən zəlim, səmə beddəl hüsnən, bərd səqin, fəinni gəfur rəhəm. Vəədkhil yədəkə fə jəybəkə təxrəcə bəyضəə min gəyir səqə və təsx əyətə ilə fərəون və qəlməhə انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين rəla بِهَا еёgəlростq ilə kendili-ək drəkd, Rəlazίναιollaivilik həyək, ril jamaissən umůj varya dümd incidental та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 سُعِلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ مَّمْلَكَتُهُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 شديدا او لا اذبح انه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبأ يقين ان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 Allah, لَا ilə hələ, hələ hələ, rəbb lərəşəl-əzim. Qal, sənənzər, əsabqqtə, əm kün təminə ləkədibin? İzhəb bə kətəbəyə həðə, fəəlqəh əliyəm, thəm ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ هُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أيها الملأ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قاطعة أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوا Kalerəm, ''Nələ qoroteş sistəliklik və Keliyətə.'' Anlı qor heyəmələti qaqlıq, ayırsa olub çərçinə qor muchas acuteannah. Daqla rezioqə șiorl случае, Kali təşəllə qoriteş idə وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَ أَسُلَمَانَ قالَالَأَتُ مِ الدُّونَنِ فَمَا أَتَانَ اللهَّهُ خَيْرُ مِمَّا أَتَكُمْ فَمَا أَتَانِيَ اللهَّهُ خَيْرُ مِمَّا أَتَكُمْ بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها ذلته وهم صاغرون قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ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 قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Qal nəkiru ləhə arşə, nənzər, ətəhətədiyə, əm təkounu minə alləzən la yəhətədun? Fələmə jəət qələ, əhəkədə arşək qalət kəənə hə, əhəkədə arşək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 الأأَ تُم قَوْمُ تُفْتَنُون وَكَانَ فِيمَدينينَةِ تِ السَّاتُ رَحطِي يُفْسِدُونَ فِي الأضِ وَلَا يُصْلِح قالَاوا تَقاسَمُ بالِاللَّهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَ نَقُلًَا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 رناهم وقومهم اجمعين فتنكب بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون لطًا إذ قَالَ لِطَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَن تُمْ تُبَصِرُون أَإَِّكُم لَ تَأتُونَ الرِرجَلَ شَهْوَةَم مِن دٍُ النسَ بلَلْأَن تُمْ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ آ اللهَّهُ خَيُون أَمَّا يُشْرِكُون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَبّ أَن زَللَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَ فَأَم فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُم أَم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 اِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الههم مع الله تعالى الله عما يشركون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 Qul la yələm man fə səmawət, vəl ərdil ğğayb əllə Allah, vəmə yəşəkurun ayan yubəxəyətlə. Bəl iddərək əlmə həm fəl ələkərə, bəl həm fəy şək əməl həməl, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَن لَّمْ نَخْرُجْ ۗ لَقَدْ وَعَدَنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ۚ إِنْ هذا إلا يسيرون في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم الدعاء اذا ولوا مدبرين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 يَكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَيَوْمَ yəm yunfak və alçur, fəfəzər mən fəlsəmələyət, və mən fələrdi, ələ mən şəəə Allah, və ql ətəo hudākirin. Və tərəljibələtə, təhsəb həjəmədətə, və hətəmələtə, və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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا